صلي وسلم على الهاشمي صلي وسلم على الهاشمي محمد غير قومه من المشتاق لا اتانامي هذه انوار ذي سلامي <سؤال> عن قريب انت في الحرم عند خير العرب والعجمي العجمي العجمي فل العجم <سؤال> له <سؤال> <سؤال> <سؤال> ثم قل يا اشرف الرسل يا حبيب الله في الازلي يا عظيم العلم والعمل يا ساميرا اللوح والقلم القلم القلم صلى وسلم صللي وسلم على الحسين محمد و اله كالمختار في البشر فهو غا البصري نصيع التاريخ والساري و ايما مو رسل والامم الامم وسلم على الهاشمي وسلم على الهاشمي محمد بن ومن من ومن ومن احباره ايات مولده فجالت عنكم هي سوء اداده وابنت جودا من يده ما لات بالفخر كله كله فامي فامي اشني محمد باغير دومه من دومه دومه اه الله وعلى البرق كان مسره حتى ادناه واناجه بكلام ليس laysa kalkalimi kalimi kalimi wasallam ترتبات ما بعدا شرفوا دونها كل الورى وقفوا قاب قوسين لها طرفوا ثم أن ادنى الى القمام القمام القمم واللي وسلم على هاشمي صلى وسلم على الهاشمي محمد وآله غير دومن دومن دومن الله هي تغشىه كما سلم الله يرضاه خفاه بالفان fahwa في akhya arikal alamil alamil alami salli wa